الله ا ر ح م ن الرحيم ا ق ت ر ب ل ل ن ا س س ح ا ب ه وهم م ف ي غ ف ل ة م ع ر ض و ن م الاسلاميه يأتيهم من ذكر من ربهم من من محدث ذكر إ ا ت م ع ق ل و ب م و أ س ر و ا النجوى الذين ظ ل م و ا الهاذا إ ل ا بشر مثلكم أ ف ت ا ت و ن السحر و أ ن ت م تبصرون قال ربي اعلم القول في السماء و ا ل أ ر ض وهو السميع العليم بل قالوا و ض ب غ ا ث احلام بل افتراه بل هو شاعر ف ل ي أ ت ن ا بايه كما أ ر س ل ا ل أ و ل و ن ما امنت قبلهم من ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا فهم يؤمنون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 ف أ ن ج ي ن ا ه م ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد انزلنا إ ل ي ك م كتابا فيه ذكركم أ ف ل ا تعقلون وكم قصرنا من ق ر ي ة كانت ظ ا ل م ة و أ ن ش أ ن ا بعدها قوما آ خ ر ي ن فلما حسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا انا كنتم فما زالت تلك دعواهم حتى ج ع ل ن ا ه م حصيدا خامدين وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض وما بينهما لاعبين لو أ ر د ن ا ان نتخذ ل ه و ا لاتخذناه من لدنا إ ن كنا فاعلين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 لا يفترون أ م ا ت خ ذ و ا آ ل ه ة من النابلسي أ ر ض هم ي ش ر إلا للعلوم ا الاسلاميه يخفون لا يسأل ما ي ف ش ر و ه م أم يسألون الهدى ت خ ذ و دونه ا من آ ة قل ه ب ر ه ا ن ك م ه ذ ذكر ا من م ع ي و ذ ك ر من ق ب ل ي بل أ ك ث ر ه م ل ا ي ع ل م و ن ا ل ح ق ف ه م م ع ر ض و ن وما ارسلنا من قبلك من رسول إ ل ا نوحي اليه انه لا إ ل ه إ ل ا ن ف ع ب د و ن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين, سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من ي ك ل و ك بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم أ م لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون, لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء قال ل ع ي ه موسوعه العمر أفلا ر ي ن أن نأتي الأرض ما النابلسي من أفهم أطرافها ا غ ا ل ب و قل إ ن م ر ب ا و و للعلوم ا ي س ا الاسلاميه د ع ء ا ر ولئن مستهم ن ف ح ة من عذاب ربك ليقولن لا لا يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين ونضع الموازين ا ل ق ص ة ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا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 وهم من م الساعة شركه ف ق و ا ل ه م ى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ك ا به ع ا ل م ي ن إ ذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون قالوا وجدنا آ ب ا ء ن ا لها عابدين قال لقد كنت موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ن اسماء الله د ن و ت ا ل ر ي ن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 رف ل ك موسوعه ل م د و ن ا ل ل ه س ي للعلوم ا ق ن قالوا الاسلاميه يا نار كوني بردا كوني و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 و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه م فعل الخيرات واقام ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وكانوا لنا عابدين ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من ا ل ق ر ي ة التي كانت تعمل ا ل خ ب ا ئ إن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 ف شركه الهدى س شركه دعويه غير ر ب ح ل ه ذات مضمون اجتماعي ل ن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 وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين و أ ن يوب اذ نادى ربه واني مس لي الضر وان أ ر ح م الراحمين ف ا س ت ج ب ن ا ل ه ف ف ك ش ن ا ما ب ه من ضر و ل ت ي ن ا ه ه أ ل ه و م ل ه م م ع ه م ر ح م ة من ن ن ع د ا و ذ ل ا س ل ا د ي ن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 فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا, ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا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 ف موسوعه النابلسي ه ا ت و للعلوم ا ل ا س ل ا يرجعون م ي ى فتحت يأجوج و موسوعه أ ج ج وهم من كل حدب ي ل واقترب و ل د الحق فإذا ي ش ا ل أ ب ن ا ر ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ي ا و ي ل ن ا قد كنا في غ ف ل ة م ن ه ذ ا قد كنا موسوعه النابلسي ك للعلوم ه الاسلاميه و و ر د ه ا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 ل موسوعه النابلسي ك للعلوم و ن ي نطوي ا ل م ا ك طي س ل للكتب ا ب م ن ا إن ع ي د ه و ع الهدى ش ر ك ن ا ف ا ع ل ي ن و ل ق د كتبنا ف ي الزبور ه غير ا ربحيه ذات م ل م و ن ا ق و م ع ا ب د ي ن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 فقل ذ شركه الهدى ش ر ي قريب ب أم ك ي دعويه ما ت د ن إنه غير ر ب ح ي ع ل م ذات مضمون وإن أدري ل ل ع اجتماعي ن ة ل ك و م ت إلى ح ن اسماء ح ا ل ح وربنا ل ن الحسنى ع ل ما تصفون